في الفردوس الأعلى اخوانا على سرور متقابلين إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يسلل سخيمة صدورنا نسأل الله أن يملأ قلوبنا بالإيمان وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اغتنام عظيم الأجر في أفضل أيام العمر تكلمنا في الليلة الماضية عن عظيم منزلة هذه الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة في شرعنا وفي ديننا وذكرنا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدلل على ذلك على أن العمل الصالح فيها أفضل من غيرها وقول نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام يعني العشر الأوائل من شهر ذي الحجه قيل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء بذل نفسه لله بذل ماله لله لم يرجع من ذلك بشيء فيما عدا ذلك فكل عمل صالح في هذه الأيام يفوق مثيله وشبيهه في غيرها من الأيام أفضل ايام العمر هذه الأيام أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجه حري بمن يطلب رضا الرحمن وحري بمن يطلب الجنة والفردوس منها أن يقبض على هذه النعمة أن يحسن استغلال هذه الدقائق وتلك الأيام التي قد لا تعود بعد ذلك أو قد تعود والإنسان عاجز عن استغلالها فمن تمام نعمة الله جل وعلا علينا ومن عظيم رحمة الله جل وعلا بنا أن أحيانا حتى ندرك هذه النفحات وتلك الرحمات وذكرنا في الليلة الماضية أننا إن شاء الله بعون من الله وتوفيق وتسديد منه جل جلاله الرحمن نقف في كل ليلة دقائق معدودات مع عبادة نريد أن نتعامل معها تعاملا جديدا نريد أن نغتنم بها وبغيرها ما في هذه الأيام من أجور مضاعفات نسأل الله الا يحرمنا من فضله تعالوا بنا لنتكلم في هذه الدقائق عن إبادة جليلة بل هي رأس القربات وهي عماد الدين وهي من أحب الطاعات الى الله جل وعلا هي قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم وهي مفزعه عند الكربات وهي راحة قلبه وفؤاده وسكينة قلبه صلى الله عليه وسلم كان ينادي إذا أتعبته الدنيا أرحنا بها يا بلال أجل كلامنا عن عماد الدين كلامنا عن ركن أصيل من أركان ديننا عن الصلاة الصلاة وما أدراكم ما الصلاة سمعنا كثيرا بل صلينا كثيرا بل اعتدنا الصلاة ومن اعتيادنا على ذلك وعدم تذكير بعضنا بعضا بعظيم قدرها في الإسلام ربما بهتت بعض المعاني في قلوبنا وفي أذهاننا تعالوا بنا في هذه العشر نجعلها بداية لتعامل جديد نتعامل مع الصلاة بشكل جديد تعالوا بنا لنجعل هذه العشر الأوائل من شهر ذي الحجة بداية, بداية لعهد جديد مع الصلاة لتعامل جديد يليق بالصلاة نسال الله الا يحرمنا من الصلاة ما بقينا الصلاة أول وأعظم فريضة بعد توحيد الله الجليل بعد توحيد الله مباشرة أعظم الفرائض والواجبات والأركان العملية الصلاة بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة الصلاة في المنزلة بعد التوحيد مباشرة الصلاة قال ربنا جل جلاله وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء شهادتين التوحيد حنفاء مائلين إلى التوحيد بعيدين عن الشرك قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه ذلك دين المله القيمه ملة الإسلام وشريعه الرحمن الرحيم جل في علاه فبعد التوحيد مباشره قال ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة بعد توحيد الله مباشرة بعد الدخول في الإسلام مباشرة بعد أعظم الأوامر على الإطلاق الأمر بتوحيد الله جل في علاه الأمر بإقامة الصلاة وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرسل معاذا رضي الله عنه إلى أهل اليمن يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل يدعوهم إلى الإيمان بالله جل جلاله إلى توحيد الله وإفراده بالربوبية والألوهية والاعتراف برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ انظر هذا ترتيب رسول الله ليس هذا ترتيب أحد من العلماء إنما هذا ترتيب رسول الله يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب على غير التوحيد يهود أو نصارى فليكن أولا أولا ما تدعوهم إليه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أجابوك مباشرة بعد التوحيد بعد إجابة دعوته لهم أن يوحدوا الله وأن يعترفوا بالرساله ويشهدوا برسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أجابوك فأعلمهم ثاني حاجة مباشرة على طول بعد التوحيد أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات يا مسلم وليست أربعة الفجر فريضة على الرجل المسلم القادر يا عبد الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما بين لنا اركان ديننا والعمال التي يقوم عليها بناء الإسلام العظيم الشامخ على صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بعد التوحيد مباشرة أعظم الأركان العملية قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيل أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاولا مما يدل أنا أريد بهذه التذكرة أن أحمس نفسي وإخواني لتعامل جديد بشكل جديد بقلب جديد بروح جديدة في بدايه من هذه العشر المباركات مع الصلاه الصلاه يا عباد الله التي نص التنزيل والقرآن العظيم على فرضيتها ووجوبها قال الله جل في علاه ان الصلاه كانت على المؤمنين يا اهل الايمان هذا الكلام لكم يا من تؤمنون بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً يقول ربكم وحق القول قول ربكم يقول إن الصلاة كانت على الممين كتاباً موقوتاً كتاباً يعني فرضاً كتاباً أي فرضاً كتب عليكم الخصاص كتب عليكم الصيام كتب بمعنى فرضاً هنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقوت يعني كل صلاة لها وقت محدد له بداية وله نهاية هكذا نص التنزيل على أن الصلاة فريضة وأن لها ميقات ووقت له بداية وله نهاية كان نبينا صلى الله عليه وسلم يأخذ العهد والبيعه على الصلاه بعد الدخول في الإسلام مباشره العهد والبيعه والميثاق على لزوم الصلاه على لزوم الصلاه قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه والحديث في الصحيح قال بايعت عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدخول في الإسلام مباشره <تصفيق> بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاء والنصح لكل مسلم بايعت عاهدت أعطيت العهد والميثاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاء والنصح لكل مسلم الصلاة يا عباد الله والاعمال إلى الله أن تكون ان تؤتى الصلاه في اول وقتها ان تؤدي الصلاة في اول وقتها تامل أحب الاعمال الى الله أحب الاعمال الى الله جل وعلا سال عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي العمل أحب الى الله ينظر الى السؤال هكذا عبد الله بن مسعود وهكذا أصحاب نبينا صلى الله وسلم لما يسأل، مش فقط يسأل عن عمل يحبه الله، عمل يقربه إلى الله، عمل يعبد به، لا إنما يسأل عن أحب، هناك عمل يحبه الله وهناك عمل أحب إلى الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الصلاه على وقتها، الصلاة على وقتها الصلاة يا عباد الله عماد الدين قال صلى الله عليه وآله وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل الصلاة يا عباد الله نريد عهدا جديدا مع الصلاة بداية من هذه العشر المباركة تعامل جديد مع الصلاة معه تشعر أمام نفسك ويرى ربك في قلبك تعظيما لقدر الصلاة فعلا فعلا مع في قلبك تعظيم لقدر هذه الصلاة الصلاة أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم وإن فسدت خاب وخاسر الصلاه يا عباد الله تعامل جديد مع جديد مع الصلاه لانها تكفر الذنوب تمحو الخطايا والذنوب قال نبينا صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه إلى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينها إذا جتنبت الكبائر الصلاة يا عباد الله كانت مفزع نبينا صلى الله عليه وآي وسلم عند اشتداد الكروب وكثرة الهموم بل أمرنا ربنا جل جلاله إذا صعبت علينا الأمور واشتدت علينا الأمور أن نفزع إلى الصلاة قال ربنا جل جلاله واستعينوا هذا الكلام لنا هذا الكلام لك أخي الحبيب هذا الكلام لنا معاشر المؤمنين معاشر المسلمين واستعينوا من الذي يرشدنا إلى ما نستعين به الله إلى أي شيء يرشدنا جل جلاله أن نستعين به قال واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة إذا اشتدت عليه الأمور الصلاة يا عباد الله زاد نكير الشرع على من تهاون في شأنها كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر إيه اللي دخلكم سقر النار فكان أول شيء ذكروه تضييع الصلاة عياذا بالله ما سلككم في سقر قالوا لم نكوا من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين نسأل الله السلامة والعفو والعافية قال ربي في تشديد النكير والوعيد لمن تهاون في أمر الصلاة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون قال ربي جل جلاله في التشديد والوعيد والتهديد لمن تهاون في أمر الصلاة فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا نسأل الله السلامة والعفو والعافية تخيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فراش الموت ما آخر وصاياه الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى ثقل لسانه صلى الله عليه وسلم وما عاد يستطيع أن يفيض بها أن يظهر الكلمة لكنهم علموا لشدة تكراره ولكثره تكراره وحفه عليها أنه يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة مما يدل على عظيم قدرها في الإسلام أنها فرضت ليلة الاسراء والمعراج في السماء بدون واسطه جبريل عليه السلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وفرضت أول ما فرضت خمسون صلاة في اليوم والليلة تخيل لو كانت خمسين صلاة في اليوم والليلة لو كانت خمسين صلاة مش خمس صلوات خمسون صلاه في اليوم والليلة ماذا كنا نصنع لو كانت خمسون طب تخيل لو كانت حتى أربعون ثلاثون عشرون صلاه عشر و وليست خمس صلوات سبحان الله خمس صلوات وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرضه الله خمسون صلاة في اليوم والليلة يرجع ونبي الله وكلمه موسى عليه الصلاة والسلام يقول ارجع إلى ربك إن قومك لا يتحملون إني جربت البشر قبلك إني عالجت الناس قبلك ارجع إلى ربك فسله التخفيف فيرجع رحمة الله للعالمين ويطلب التخفيف من ربه جل جلاله فيضع خمسا ثم يضع خمسا ثم يضع خمسا قال في نهاية ذلك إنه لا يبدل القول لدي إنها خمسون في الأجر خمس في العمل تصلي خمس صلوات ويكتب لك أجر خمسين صلاة ما أعظم رحمة ربنا بنا وما أشد تغافلنا وما أشد حلم الله جل جلاله وإمهاله ورحمته بنا نسأل الله الا يقبضنا إلا ونحن مستمسكون بالصلاة وعلى حال ترضيه جل في علا الصلاة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 وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة انتظار الصلاة بعد الصلاة يا عباد الله يا من كنتم تتشوقون لأن تفتح بيوت الله ها هي قد فتحت لكنها للأسف تشكو من هجران المسلمين للاسف الشديد المساجد فتحت لكن يعتر المسلمين تكاسل واضح عن الإقبال على الجماعات الإقبال على الصلوات تفريط وتفريط نسأل الله أن لا بتفريطنا وتقصيرنا نسأل الله ان يعاملنا برحمته وفضله والا يعاملنا بعدل جل جلاله قال إسماغ الوضوء على المكان وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة مع الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط هذا درب من دروب الجهاد في سبيل الله تعالوا لننظر إلى حال نبينا صلى الله عليه وسلم مع الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عن نفسه أن الصلاة قرة عينه تقر عينه وتهدأ نفسه وتنعم روحه وجعلت قرة عيني في الصلاة أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر إذا همه أمر يفزع إلى الصلاة صلى الله عليه كان صلى الله عليه وسلم يقوم بالليل حتى تتفق قدما تتورم قدما وإذا قيل له في ذلك يقول افلا أكون عبدا شكورا كان صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة كاملة بآية ان تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم كان يقوم في الصلاة ويسمع عند بكائه لصدره أزيز كأزيز المرجل كالماء الذي يغلي في القدر ويكون له الصوت صوت الغلال يكون من صدره صلى الله عليه وسلم تخيل معي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير قبل موته أحضر لي الماء ويساعد النبي صلى الله عليه وسلم على الاغتسال ويهم بالقيام فيغشى عليه بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم فإذا أفاق قال أصلى الناس أول شيء يسأل عنه هل صلى الناس لا يا رسول الله هم ينتظرونك بعد فيأمروا ويطلبوا الماء ثم يغتسل ثم يريد أن يقوب فيغشى عليه فإذا أفاق يقول أصل الناس أول ما يسأل يسأل عن الصلاة فيقولون لا الناس ينتظرونك يا رسول الله فيحاول ويغتسل ويهم فيتجدد ويغشى عليه صلى الله عليه وسلم حتى ايقن انه عاجز عن الخروج قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس كان صلى الله عليه وسلم يصلي ولا يدع الصلاه ابدا حتى في حال القتال يصلي بالمسلمين صلاه الخوف لا يدع الصلاة ولا يؤخرها في سفر ولا في حضر لا في قيام ولا في ارتحال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن أهم شيء بعد توحيد الله جل وعلا الصلاة عباد الله في هذه العشر المباركات من خير ما تغتنم به الأجور الكثيرة الكثيرة جدا العظيمة جدا أن يكون لنا عهد جديد وتعامل جديد مع الصلاة مع هذه الفريضة مع هذه الصلة التي بين العبد وبين خالقه بين العبد وبين الخالق جل في علاه ألا فعلينا عباد الله أن نجدد العهد مع هذه الصلاة من جديد، لنجعل هذه العشر المباركات بداية جديدة لتعامل جديد بقلوبنا وجوارحنا مع الصلاة، نسأل الله الا يحرمنا من الصلاة ما بقينا، نسأل الله الا يحرمنا من الصلاة ما حيينا، نسال الله أن يجعلنا ممن يقيمون الصلاة إيماناً واحتساباً وطاعة لله وامتثالا لأمره وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يجمعنا بالخير وعلى الخير وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته إلى اللقاء في الليلة المقبلة إن شاء الله أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته